mula dah ai dah dihadiah dah dah tak tu baik baik get pula mungkin apa dia kan dia tu live selalu dia وعذنه وعد حسناً، فهو لا فيه كما مت على ومت على الحياة <تصفيق> يوم يوم القيامة من المحضرين قَالُوا <Sükü> عَلَيْهِمْ oh. أذين أضينا أضينا أمكما ضوينا. ما rabau n it is. Wah bukak aku lupa esok aku tak tahu mana واللهيات اللهم لا يشركون ورب مبعث علم من تكون نفضوا ربهم إِلَّا الَّوَاحِدِيْنَ <تصفيق> الَّذِينَ صَلَّيْنَ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَا تَوَفَّنَا مِنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَى الْحَيَاةِ الْحَقِّ وَلَمْ إِلَى إله ويره يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا أفلا تسمعوا Bak mereka ini. Selagi. Minal murojjitikul bithain abadatsmau. Ah, terima yang t referred oleh Yedin Han Desmarais, I'm يوحمتي يا علقم لدينا ون ساوانت كن وَمِن رَّحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ لَيْلَةً مِن رَّحْمَتِي جَعَلَ ومن رحمته جعل لكم ليلة ونهارا ولتسكنوا فيه ولجمع تومي طفلي وَيَوْمَ يُنَادِي يَوْمَئِذٍ بِأَيِّ شَأْنٍكَ يَا الَّذِينَ والمنزا من قرئ ام مجسني ده فَبَغَى عَلَيْهِ إِنَّ قَالُكَ إِنَّ قَالُكَ آلًا مِنْ قَوْمِ مُوسَى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال لَا قومه لا تفرح إن الله الفرعين إن قال له قومه لا تفح إن الله لا يحب الفرعين <تصفيق> <تصفيق> tak boleh masak lagi Lagi-lagi tukar gear ni kalau dah. Yang tu mesti cukup. Dia jumpa. Kalau kalau menjebak dia. Iqalalahu qaumun la tafrah innahu la yuhibbul far'i Il Quranul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul Qurunulatul قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرع وَمَا وبتغ... تَغْرِفِي <تصفيق> مَا أَتَكَ وَاُسْتَرَ آخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ السُّنِ وَمَا تَغْرِفِي مَا أَتَكَ wa qiratan bi anta wa ana tantan sibaka minad dunya ayo pomtilitin kaya ya dipulang asar sirat ta wa man KekAllahu dawa al-akhi wa ta'walata sa'nafsi baka minas dunia Sama surah? Berarti. Sekali untuk mencukupkan lahat, tidak, itu juga, tapi tidak tukar mendadak. Tukar mendadak, itu nanti kita duya, menaikah kewali, itu, itu, itu, itu, itu, itu. Wah, itu dia. Dia pun milai. Ini cakap. Ya tak? Cukar juga. Cukar <Wars> juga. <Johan peaks> <AS> Aku <tik> belum kodin 83 Allahumma al-amin Allahu akbar ahlan min al-qurun man huwa min quwwah adaus dahlain goh al-tehbo itu من هو أجد منه قوة وأكثر جمعًا <تصفيق> من هو أجد منه قوة وأكثر جمعًا <تصفيق> ولا يسألوا الله <سؤال> بيمو الديموم <سؤال> صدق الله <سؤال> العظيم.